ne حبه حشو الحشا يا شادي يمشي على ريمشي مجاني حبيب حبه حشو الحشا يا يمشي على ريمشي مجاني قولوا قوله قولي وقولي قوله إن quluhum شئت وإن شئت wa do sure. للا بات دوم جو بذا للذي تفضو شيء الفشك اي شيء بدا بدا الا بما خطوا انا Oh uh -huh.